والذين لا يذعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمَّ